قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين سوره الأنفال مدنيه من مقاصد السوره بيان احكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمه من خلال غزوه بدر التفسير اولا في أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم الغنائم لله ورسوله وحكمها لله ورسوله في التصرف والتوزيع فما عليكم الا الانقياد والاستسلام فاتقوا الله ايها المؤمنون بامتثال اوامرك واجتناب نواهيه واصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتوادي والتواصل وحسن الخلق والعفو والزموا طاعه الله وطاعه رسوله ان كنتم مؤمنين حقا لان الايمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعطية وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه الآية الكريمة من آيات تدبر القرآن تفهمك أن الإنسان حينما يقرأ أو يستمع عليه أن يتفكر وأن يتدبر في المعاني والمقاصد. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه خافت قلوبهم اعتبار أن المؤمن يجعل قلبه مع الله سبحانه وتعالى فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعه إلى خشع القلب خشعت الجوارح وإذا لم يخشع القلب لن تنقال الجوارح وإذا قلت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودسع التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله تعالى. والذات لا يرتكب المؤمن الإثنة ليتوصل إلى المراد إنما يتوكل على الله ويعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يداومون على اداء الصلاة بصفتها التامه في أوقاتها ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة وتأمل هنا في الشرين في الصلاة مع الذكاء لأن دين مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيد الله ثم قال اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق شريف الذين قالوا أولئك المتصفون مثل هم المؤمنون حقا لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة وجزائهم منازل عالية عند ربهم ومغفر لذنوبهم ورزق كريم وهو ما أعده لهم من النعم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ طريقا من المؤمنين لكاره كما أن الله انتزع منكم قسمة الغناء بعد اثلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك لأن الكثير من النفوس لا تريد ملاقات العدو يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون تجادل في أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال لانهم لأنهم لم يأخذوا له أهبة ولم يعدوا له عدة ولذلك الإنسان لا أن يكون مستعدا على أداء حق الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحبق الحق بكلماته ويقطع دابر الكاثرين واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الضفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وإما ما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة وإما لنفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تظهروا بالعير لسهوله الاستيلاء عليه ويسره دون قتال ويريد الله لحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأثروا كثيرا منهم حتى تظهر قوه الإسلام ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليفق الله الحق باظهار الاسلام واهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره من فوائد الايات ينبغي للعبد ان يتعاهد ايمانه وينميه لان الايمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعات وينقص بضدها الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمل فاما إذا وضح وبان فليس الا الانقياد والاذعان فأمر قسبة الغناء المسروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما اراده تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحقاق الحق وابطال الباطل فما أمر الله سبحانه وتعالى به هو المصبح وهو الحياة الحقيقيه فربنا قد خلق الإنسان وسخر ما حول الانسان للانسان فلا يصلح لعبد الله في ارض الله الا شرع الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته